أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زئينا فقرين الذي أطامعهم Come uh -oh. الذين هم على صلاتهم سابون أَلِنِّي <تسجيل> <تسجيل> رَبِّكَ <تسجيل> إن إِنَّ شَامِئَكَ هُوَ Nah. کنیم کنیم کنیم ربك وأستغفر إنه كان سمید لای رب حمالة الحفظ في جيدها عظل لم يدّي ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يدّي ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله